بسم الله الرحمن الرحيم كافى عن عين الصاد ذكر الرحمة رب العبلة وزكريا إذ نادى ربي قال رب إني وأنا لعظ مني واشتعل الرأس الشعيبة ولما كن بدعائك رب شقيا وَإِنْ خِفْتُمْ مَسَ النَّاسِ وَتَذَرُوا كَرَمَ فَاهْبِلِي بِالَّذِي قَوَالِيَ يَا رَبِّ نَيَاسُ عَلَى يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَاضِيَا يَا, يا, يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي قال كذلك قال ربه وليهين وقد خرجت من قول العبد والشياء قال رب جل لآية قال آيتك اللاتك المناس سلاسة ليار سبيا فخرجنا قوم من محراب فوحى إليهم عن سبي وبقرة يا يحيى خذ الكتاب بالقوة وآتيناه الحكم الصبيا ما هنام إلا دون ركعتهم كأن تقيم برواردي ولم يكون جبارا صيا والسلام عليكم أول يوم يوم يوم يوم يوم الكتاب يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم من يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم كنت يوم قال إنما أنا رسول ربك نعب ولا من ذكي قالت أنه يكون لي ولا مسلم المشرم ولا قال كذلك قال ربك عليه علي هينو إذن جعلوا للناس ورحمة منها وكان أمرا قضية فعملت من توزت بمكانه قصيا أجاء المخاضر جذن أخلاه قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنازى من, من تهتيا إلا تهزين غزي على ربك تهتك السرية وأغزي إليك بجذع النخل لتساخد عليك رطبا جنيا فكني مشرب يقرعين إما ترين من البشر حدا فأقولي إني نذرت الرحمن الصومة قَالَ نُكَلِّمُ الْيَوْمَ الْإِنْسَانَ فَأَتَتْ بِقَوْمٍ تَحْمِلُهُ وَرِيَاءَ مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا اخْتَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكُمْ أبوك رَسُولًا إِنْ وَكَأَنَّ الْأُمُّ ضَارِيَةٌ فَشَاهَدَ رُؤْيَةَ الْقَوْمِ وَنُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَاضِي صَالِحًا اللَّهِ آتاني ابتتعب وجعلني النبي وجعلني مباكا إنما كنت وصالي بسرعة والزكاة ما دمت حيا ومرم بماردة ومن يجعلني جبارا شقيا والسلام عليه يوم ولدت ويوم عبوتت ويوم عبوتت ويوم عبوس حيا ذلك الحق الذي فيهم ما كان من أن يتخذ من بذلك سبحانه وإلى قضاء أمر فإنما يقوله ويقول وإن الله رَبِّي ربه فابدوا هذا الصراط المستقيم فاختروا الأهزاء من بين فضيلوا كَفَرُوا كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون على كن الظالم اليوم في ظلال مبين فأنزلهم يوم الحسنة إذ الأمر وهم في غفلتهم لا يؤمنون إنا نحن نرسل أرض واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذن قال نبي يا أبت لما تعلم على اسم الله وسهلاه وليعنك شيعة يا أبت إني خجال من العلم ما لم يأتك فاتبعني آذك صراعاً سويا كان للرحمن عصياً يا أبتني يخاف إن, أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا قال أراغب أن تعنى الهدية يا إبراهيم لأن لم تنتهي لأرجم أنك قال السلام عليك سأستغفرك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم ما تدعون من دل ودل ربي وأساء لأكون بدعاء ربي شقية. عسى أن لا أكون بدؤى ربي شقيا فأنا عدد لهم ما يعبدون عند الله ورهبنا له استحاق ويأقومك وكلنا جعلنا نبيا ورهبنا لهم من رحمدنا وجلناه مساء سيدك العليا في الكتاب موسى إنه كان مخاص وكان النبي وناديناه من جانب الطالب وقربناه نجيا ورهبنا لهم من رحمدنا أخوه أرون نبيا ويقوم بالكتاب إسماعيل أنه كان الصادق والوالي وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بسرعة والزهر وكان ربي مرضية ويقوم بالكتاب إدريس إن إنه كان صديق النبي ورفع مكان علي وذلك الذين أنام الله من نبينا المرضية آدم ونحن الله معلوه. ومن ذلك يرام إسرائيل ونهدنا واشتبعنا لذلك العالم ويدوها واخرون سجنة مبكية فخلفهم معلم خالفون أظهروا الصلاة وقتلوا الشابات وسوف يلقوا غير إلا من ترى من عبد الصالحهم فأولا من ذلك يدخلون جندون يجرمون التي عيس في الله الناس الله سلام ونوردق في عبو كره المعاشية يلقى جنة التي نرسل من فاتنها كانت تقية وما نتنزل إلا ربك لهم ما بين أيدينا وما الأرض وما بين سالك ما كان ربك نفسيا رب السموات الرزم بينهم فاعود السلماتين والتعام المعسمية ويقول الإنسان إذا ما ميتها سوف أخرج حيا لا يذكر الإنسان أنه خلق من قول ورب جئنا نحشر الجن والشياطين ثم نخرجهم حولنا جعلنا مجلسا ثم نلعن من كل شيعه اي عشد ورحمه الرحمن عتيا ثم نلهووا من الذين مولاهم اصيا وان كل واردك ثم نجل الذين اتقون ذو الظالمين في عجلسية وإذا تنعرم عياتنا وإذا تبقى الذين كبروا الذين, الذين آمنوا أي الفريقنا خير مقاموا أحسن نديا وكم أهلتنا قولهم إن قالوا إنهم أحسن أساسا ولئيا قول من كان في الطلالة فإن يقولون مدى حتى إذا روما يهدون إما العذاب وإما الساح من وشر ويزيد الله الذين اهددوا هدوم الباقية رصنات خير من العصار خير من مرد أفرأيت الذي كفر بأيادا وقال متينا ما لم وعدا أطلأ المبعم اتخذ عند الرحمن عادا كلا سنكتوا ما يقولون مدلون ذا مدلون أرسوا ما يقولون ويأتنا فاردا من جميل الله لتنجيقوا منهم جزا يكونون أَلَمْ تغنى رسلنا شيئاً لقابرنا أزماز فلا تأجر عليهم إنما نعدهم عدا يوم نخشى متقين الرحمن وابتلسوا المجرمين العاجه إنما يردها لا ينكون الشماع إلا من عند الرحمن هذا الرحمن من ما ينبغي للرحمن يتغذى رزقهم كلما من السماوات والأرض اللاتي الرحمن عبدك لقد أحسّهم وعدم عدّم كلما تيوم القام الفارضة إن الذين آمنوا من الصلاة سجنهم الرحمن ودا إنما يسرنا ولسانك تبشر المتقين وتنزل به قوبل وكما وكمالكنا قبلهم قال إنك تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركز